ثلاثة استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم تحدث عنه مع أصدقائك أنواع المناخ في تركيا توجد في تركيا ثلاثة أنواع من المناخ هي كما يلي المناخ القاري يوجد هذا المناخ في وسط وشرق وجنوب شرق الأناضول والمناطق الداخلية من تراقيا ويكون هناك تغير سنوي في درجات الحرارة يكون الطقس في الصيف حارا وجافا وفي الشتاء باردا وجليدا مناخ البحر المتوسط يحدث هذا المناخ في البحر المتوسط وبحر إيجا وجنوب مرمرة يكون الطقس في الصيف حارا وجافا وفي الشتاء معتدلا ومنطرا مناخ البحر الأسود يحدث هذا المناخ في ساحل البحر الأسود وشمال مرمرة وهو ممطر في كل الفصول يكون الطقس في الصيف معتدلا وفي الشتاء باردا في المناطق المرتفعة وأيضا الهطول منتشر على مدار العام أحياناً ينزل المطر وأحياناً يسقط الثلج